يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم أنفسكم أو الوالدين والأقربين ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غمياً أو فقيراً فالله أولى بهما إن يكن ونيا او فقيرًا فالله افضل همه فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا فلا تتبعوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وإن تحرموا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذي آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي يا أجلها الذين آمنوا آمنوا بالشاهد ورسوله والكتاب الذي, والكتاب الذي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 الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم زادوا كفرا فشتين ثُمَّ زادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ثُمَّ زادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء ايذ تغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا ايذ تغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا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 لا تقعوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره فلا تقعوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم انتم اذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم